قَنَّ مَكَنَّاهم فِي الْأَرْضِ مَالًا نُّمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقْبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَمَّآ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَنَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم 111. قل الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض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 وهو الحكيم الخبير ألا أي شيء أكبر شهدا قل لا شيء بيني وبينكم وأوحى إلي هذا القرآن لأدرك به وما بلغ أَنَّ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 126. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم ثم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 وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء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 أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَيِنِ اسْتطَعْتَ انْتَبِغْ لَكَ فِى الْأَرْضِ سُلَّمًا أَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ أَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إنهم ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات صم وبكم في الظلمات مَن يَشَاء اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صَراطٍ مُسْتَقِيمٍ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن تَأْكُلُمَا عذاب اللَّهِ أَو أتَتْكُمُ السَّاعَةُ وَعَيْرًا اللَّهُ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 117. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بوتة أو جهرة هل نهلك إلا القوم الظالمون 118. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 119. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزلون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزاء الله ولا أعلم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 الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمه أنه من عمل من سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون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 جَعَلَ رَبُّكَ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ فِيهِ وَالْقَادِرُ وَلَا يَمَسُّهُ عَذَابٌ فَوْقَهُ أَوْ مِنْ تَحْتِ رِجْلِهِ أَوْ يَلْبَسُكُمْ شَيْئًا وَاذِقُوا بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّ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 أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعصابنا بعد الذهان الله قال الذي استهوت الشيطان في الأرض حيران له أصحابي دعنه إلى الهداة لنا قل إنه د الله هو الهداة وَأُمِرْنَا لِمُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ, يوم خفي الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير واذ ضال ابراهيم لابي اذرات اتخذوا اصناما الهاهم اني ارىك قومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن علي الليل رأى ثوكبا قال هذا ربي فلما فلق قال لا احب الآفين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 17. ونشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون 18. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أن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 وت دون وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 مستقيم، ذلك هدى الله، يهدي به من يشاء من عباده، ولو شرقو لحبط عنهم ما كانوا. يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين 110. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين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 وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى حولها حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ مُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْف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 أوَكُنْتُمْ مِنْ آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمْ أَفْرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خُلِقَ لَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَحْنُ عَاكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَن لهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهِ فَأَنَّا تُغْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَرَ حُسْبَانًا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 فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات, وجنات من أعناب والزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه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 وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاكوا بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها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 وما يشئركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمه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 فذرهم وما يفترون ولتصى إليه أفيدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا مَا هُمْ مقترفون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 يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِإِيمَانٍ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه، وإن كثيراً لا يضلون بأهوائهم بغير علم.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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلَى أُولِي أَهْلِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَا مُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّرُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا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 سيصيب الذين أجره صغار عند الله وأعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وان هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كونه يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن فاستكثرتم من الانس وقال اولياءهم من الانس ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغ حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي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 ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها وافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بوافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إِيَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَنَا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ إِنِّي عَامِلْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَاهِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليُردوهم ليُردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعم محروث حجر لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم وأنعام حرمة ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه سيجزيهم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 وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ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 اجتملت عليه أرحيم الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم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 الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا من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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا يرفع نفس إيمانها لم تكن أعمالت من قبل لم تكن أعمالت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن تظرو إنهم تظرون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 رَبُّ نَبِّئُوكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ